ساره تبدا ان شاء الله هذه السلسله خضروا كنا وسط اربعه يا الاركان الاسلام ادعو سلسله المباركه ان شاء الله السلسله درس اول الاركان الاسلام البرنامج هو درس اول الشهادتين الدرس الثاني درس اول خضليت الدرس الثالث درس اول الزكاه الدرس الوسط ليسوال خفوظهم إذن الدرس الدرسة إن شاء الله والصربعة ليسوال خفوظهم من رمضان ديان دي الركن والصربعة الأركان الإسلام قاعدتني ربع الزواج له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بمعنى الصيام رسل الفضائل تخطرين غرص مثلا الفضائل ديت البناء ليس صح نص نفاع انتي الدين نص نفاع انتي ليمن نص نفاع انت نهرس دموننا سبحانه وتعالى أهل التلغ ربيع الزواج اللي هي القرآن من دين تظن إنه عزوز لا والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة و أجغان عظيمة إذن أردني بصل الله عليه وسلم السنة السياء أوظم يلحزم يدري التحصن لبنان الشهوات، أريد التنعب بجاه النمى أريد تبالك ربيع الزواج الله أيدغل الصيام ايسو اجدا سيدي باب ينس يقول الباب هي لا بواب الجند الباب من الريان الباب من الريان يقول الباب يربيبان الجند يقول انك شكشونه ويدا يتوظم ويدا يتوظم الفارضة فارماز بالنفلة اشخص صيام داخل التعلم انا النفس من الشهوات نحب صغير سيد دان المزائل نتولف بصماء النار تعيش هي الأجر يحلن غرموننا عز وجل أي أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أنه قمرتين ساعداني لتيهال قمرتين غين لتيهال يمرتنا طوزمن أشكو الصيام داي التمنع الشهوات اوري اوري اوريك شن بنادم يعني يدا حرم ربيع الزواج لا بمعنى الصيام جايه للمدرسه بدا يتربى على هذا ازي نمنع خفن النفسس الشهوات ترى بلا الحدود هنا راني هنا لرساله لن للشباب يا معصار الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ومن لم يجد فعليه بالصوم، فليتزوج فإنَّه أي الزواج أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع أي النوريين أي الزواج أرتيس وجدي غفلش، فلي فل فعليه بالصوم إختطى للطزم، فإنَّه له وجاء أي الصيام يس يتلوي قياع ده التمنان أن يغلم محرمات منيح حرم سيدي ربي الزواج لا. إذا نعد من بيت الله عليه وسلم الجنث يسوس دورت لمسائل ليش قنخ في النفس؟ أما جهنم تنتز لمسائل نا تحب النفس. المسائل ليش قنخ في النفس؟ أم وزم؟ شو قدر يقى؟ من المتياق لازم؟ يقدر يقفاذي؟ قدر يحل؟ قدر تغير؟ يعني شو تكره النفس صيا؟ تظلت نصور شخص دلك هنا مش كذا؟ نظلت العافر يخفي يحبس هي حبس الخدمة الدرس الجامع إذا الجند تنتج لمسائل داع إشقان النفس أما جهنم تنتج لمسائل دايجن الشهوات أما الخاطر أم الزنا أم الرذاء المسائل ده خشها نفسنا بنده. الصيام لنا غرس الفضائل تختارين. شيل الفضائل نخ. يا الحديث إن يغضين النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفا ما تفرم يزم ينوس في سبيل الله دع طعراك ربيع الزواج ادمنسخ جهنما سبعين سقاش يا الله فضله يونس وناس ديت تعرق ذيك سبعين ندم خفشا هنال سبعين نزوق جاسم يلي يعديه الله عليه وسلم الصيام جنة يستجل بها العبد من النار الصيام يا يا نوهيدير يدل وقايا دا التمنع نبناه ذم ذيك شمس جهنم ينيا يعديه النبي صلى الله عليه وسلم يالحديث من فام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين بين الناق كما بين السماء والأرض والنيازوم يلوث في سبيل الله ديت تقارب بين هراسة جهنم يلفوس أخاتر أنش نهريهم ماذا وإذا الصيام ديش شمس لشنت الصيام لي يلزم ابن Adam يلبب يلبوا الجنة يعني صاحبي اسمه أبو أمامة استقصي من بصلة من الناس يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة نأتي يلعمل ده شو مغل الجنة الناس النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم عليك بالصوم لا مثل له عليك بالصوم لا مثل له لي الناس من البيض صلى الله عليه وسلم اكتصخ الصيام هات اريلي امنت بمعنى اريلي امنت يلاجر. الصيام لان الترباح في الصبر اي نغم يعنا بسم الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر والصبر جزاءه الجنة إن يا ربي عز وجل إنما يوفى الصائرون أجرهم بغير حساب ونازم ديسيك ربي صنعت الفرحات ديات الفرحات الدنيت ديات الفرحات الآخرة للصائن فرحتها انتمان من الصائن اي داع الخلوف اليمين الصائن ابو نسمت يُفَضِّلُ الرّبّ رِيحَةَ الْمِسْكِ خُلُوفُ فَانِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رَائِحَاتِ الْمِسْكِ هَذِهِ الرّبّ قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفع ولا خب فإن سابه أحد أو قتله، فليقل إني مرء صائم بمعنى ذا غير تربى الصيام ما خفى الصيام لا غير تربى أن حفس إلساونا النخ أنحف سيلساونا النخ خفى ولوني رحلين أنحف سيلساونا النخ خفى الفسق عند الجدال من الرافات من العصيان خركاز من الكدو قول الزور دي الغيباء دي دي دي من الغيباء من ناميماء تقرقارت من الوالهم الدم هانو النا ورئيو الجينة من الرافات من الفوسوق دي يعني دي واليون ورحلين هات غير تضييع عيغة فنس هات ورياض ومضو الصيام ليتشفاء يوم القيامة الصيام للقرآن إنه يغنى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام يا رب أي ربي منعته يا ربي هتمنع الطعام والشهوة منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان لستيني الصيام يا ربي يا ربي هتصيغ هتصيغ سفاب سوزال هتصيغ سفاب سوزال يعني اسم القرآن يا ربي هتصموني هتختيك هتوريهين شفعان هذيك سامولانا يا ادناس ما ربي عز وجل هتشفعان يونا يوزمن يونا يعني قرر القرآن الصيام راه تمحو ذنوب ربي عز وجل بزاف من الذنوب مثلا اني يسرشل اخطائه الحج مغدي يقول لا مغدي يعني النشن اول ورحلين ماكدا زانت بزاف الكفارات ديال القران ديال الحديث دات هي الصيام الكفارة بمعنى مثلا ملي يقول لي يخصف ادي 19 لمساكن ما خاصش السلسه مغي عتق الرقبه مغيازم 3 ايام ايغوريوفي او ديال الشراط الضغطيه مزوره يازم 3 ايام اذا ان الوجم 3 ايام داسيمحو اي الدغن دا وحناتي حنت ديال ليط المغض مثلا ولا اكسل الحج الى ارسال حرام اكسل زار غادي يخصات الذبيحه مغضي اي وجم المهم الصيام يقال في ديا إذا شيت المحارب بيفزاف من دونه بيفزاف الخطايا. إرض الناس من ربي عز وجل الصائمين النا يالباب يسمون باب الرجيم يالباب ختار ولا تيك سب لا الصائمين ده غي ربي ده غي ربي يود ديت نزحام الخلف الباب من الرجيم. أما الشهر رمضان الشهر دغ... ان شاء الله تعالى هذا كله قدامنا الشهر ختار الشهر العظيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن انتهي ذي القرآن في السامة السابعة السامة تمزوارت سيجنه السبعة سيجنه مزوار عدر التجذ الخسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين شهر رمضان الشهر عظمت ربي عز وجل الذكس ربي القرآن يجي الشهر دير دي الزمن الأبواب الجنت قنديس الأبواب نجاه النامه توصف منديس الشياطين بمعنى بس انت جال سلسل الشياطين أفاد أدرس الشر نسني هو جل بس انت جال أغلال السلسل هي خاتر ندان الشياطين إن الله آميه ديت درس الشر نسن الشر نسن أعتون من ديت توبان رمضان أعطونا مدن ديت الظلام مدن ديت تقرار نصور ربي عز وجل يأعطو تقوى من ربي عز وجل لرمضان إن يا ربي عز الزواج يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أفادت تعلمت تقوى من ربي عز وجل مثل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وعلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين وصفدت الشياطين بمعنى أغلقت الشياطين يلي ديس يعني قيد ديان دي أحسن ليلة وسقوة جوس كل شي قيد ليلة القدر أفضل ليلة يوسوكوشيت هي ليلة القدر داخل اخفرنا ربع الزواجل ليلة القدري خير من ألف شهر النعمة بزاف من النعمة خاترين إن عمتنا ربع الزواجل خفر المسلمين هو يردى خاتر اللي هو شهر رمضان في ذلك سيده سنت يعني الفتح لمكا النصر غزوة بدر بزاف الانتصارات يفتح لربي اخفيه منسلم يوير لرمضان يريد انه نعام ان اختي خاترين بيكا ربيه منسلم اللي يغينا ربي عز وجل ولتقنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اختي شرم ربي عز وجل اختي خاترين ونساء يدا وير أختار. إذا ربيع الزواج الصيام من رمضان في الأمة الإسلام كانت من قبل الإسلام دعتوا زمل كانوا يصليون ولا إني في ربيع الزواج لا لما نسينا رسول الله من رمضان. إذا ربيع الزواج هيدخل الأمة المباركة. أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إفضلت ربيع الزواجل صوزم رمضان إيسو جبتي ربيع اللي يسانا تسنت الهجرة دارت ميه هازر النبي صلى الله عليه وسلم سينكا سين مدينة أسقوصا زوار وورثين لرمضان أرا سقوص ويسين صيام رمضان بغاية الطفار ربيع الزواج لا الدنوب تي خاترين إن نعم يا غنان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من تنبيه وإن يزم رمضان سليمان يحتسب الله زرخ مولانا تستغفار ربي عز وجل الدنوبنس أريتني نبي صلى الله عليه الصلوات الخنس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر يعني الذنوب لكن اذا تبحور رمضان ولا يغفر لنا ما اجتناب الكبائر الكبائر من اي من عقوق الوالدين ولا يعصي الوالدين خصيت بربي من الربا من يسأل الربا خصيت بربي والنسى الخبر يتوب بربي والنسى يريتوب بربي ولا, ولا, ولا, ولا, ولا, ولا تذكر نيتوب بربي ولا ولا ولا يتزنون أي توب يا ربي إذن الكبائر يخسر إكسنتي توب بنادم من بعد ستغفار ربي الدنوب الصغائر سوى من رمضان قال ربي الدعاء أي ولا يظلم في رمضان إلا إحنا نقص على سلام نتوسي الله ذات يعتقل من الرقاب جهنم رب ما تعتقد برقاب الله يجهنم؟ ما التوسل؟ تعتقد أن العذاب من الرقاب رمضان إلايلي رمضان. إن الله إن لله النعمة سعى إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان وإن لكل مسلم دعوة دعوة يستجاب له. يدعو بها فاستجاب له لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقتل لان ما تتوسل لان يعتقل العدد من الرقاب جهنم ما تتوسل لان رمضان إلا الدعوات ما تتوسل ما يدعان ربي عز وجل دس يستجاب ربي الدعاء يلن فضله خطار غرم لنا هذا يفق ربي لاجتهاب نجتهدي رمضان أنا مزيان زيان مزيان. نفتح نن نرزن القنوب النغم زيان، الأدعية مزيان، أدى استجب رب الدعوات ما إن شاء الله. أما يوم كش يوم رمضان، هات عرصية الجرمة خطرت، إنهم يبيسون قارية قاريزون قاري العمر مسكور شيء هات ورندس يرندس دعيت شهر رمضان، شو إشكالية الجرمة خطرت؟ بمعنى؟ ان الانسان اخصه لليجتهد او ليتشاول ديال وصف رمضان يعني عمدا اخصه بنادم اي سن يسد الذكائر يفطر اما ولا مغرض للعذر يا خي ما غادي مرض ما غادي صفير ما ورث العذر ديال المشقه كذا يعني زري سي يفطر غير على السنغ بمعنى الا راه السنغ بس والصيام غير صيام الأحكام بصوت مكيسين بنال بصوت التعلم بنال يسلق فالعلماء فإذا وقال لي هل أنت ورأي سيزري بنال هل أنت ورأي رمضان يخدت إلى رمضان تنطط مثلا عندما يدى الحائد ونفاس الحرم غير ستنظم ليس كذلك يعني حشو ما تشتغل مدنين حشو ما يمين لا تشتغب كذا يعني يجب غوشتش ولو قارت تشسر فلا المهم هذا هو تغزم رمضان لستميند داستم 29 شعبان هاي يوم رمضان اكتيالنا يا نومونسلم هتي اخصاد يزوم من نومونسلم كل شيء يعني الصيام رمضان اشفلنا اربي عز وجل فمن شاهد منكم الشهرة فليصموا ينياغ الرسول صوموا لرؤيته وأحطروا لرؤيته اللياء رمضان بمعنى أن ريازون رمضان يخصط دينوى الصيام من تريد نوى الصيام بمجرد أي سمع رمضان دينوى أي زم رمضان خلشيته للعلماء تختلفان اخصت ايذو اين هو هوس ولكن الراجح ان شاء الله ان النيه اخصت لي قبل الفجر والسهم زواله رمضان كي تنوض قبل الفجر والسهم زوال رمضان ادوز رمضان كلشي صافي هاد التكفياك النيه طبعا خو اسدت جدت النيه يعني الصيامات معناتها طاجن رمضان لكن اذا سيتني الدخان زواروت اسخط نواطه طاجن طوال كلشي ما حد دور تمريض ولا صافيرت ولا واش اللي كان الطريق ده خفرت تشتاي لنا الوسط درت تشه له تريك رمضان خفي هذا السبب الاسباب لذلك لابد ان ياتي لي قبل الفجر ياتي لي قبل الفجر نواس الصيام في أربي عز وجل فكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط البيض من الخيط السودي من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل تظم أرد أردي ودن المغرب يلي الحكمة للصحور يخصط يلي قبل الفجر من غير الصحار يروح دهان الجيت ما تجرن الجيت سولك ساعتين وقت التسويه على فجر هيدي قالوا خلاف نسول نا فالصحور إخصت دي أديري مباشرة قبل آدم إن عشاد قه وما ضربه ساعي تشرنا من نجيت ربى يعني قبل آدم من الصبح إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في الصحوور بركة تصحروا فإن الصحوور باركة يعني أعضي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا الصحور هذا الزهور للفطور هو خرن الصحور لغير نسمعها بكل شيء الصحور ذات من الزهور الوحدة نقيت وما تجون نقيت الفطور أرض من الزلطة وشاعدنا قولت الفطور على الأقل اخصات بنالم مع الآدم لأن الآدم الله أكبر هذه تشفيتينين غسوا كانوا ما لهم مهمة الرزوز لهم لقناه الظل المغرب هي فمثلاً كأن الجمع ديت وخان شوية وخيت شمس ينقشواي انتور اللي على الأقل دي الرزوزهم يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة وأخر الصحور بالنسبة للصائم متى الحويج يخصت اديات جمعناه ابس انت يعرق يعرقى الصيام هشون انت غير اكتنين معناه انها زمر يخصت معناه او ريتش او ريسو او ريتش او ريتش او ريتش تدارتنس الزوجان اسم معناه سي سي, صحور سي, سي الصبح او ريتش صافي ايد غاة من منتن ولا الصيام وهلي المسائل يخصت انت عرق هذ أتنت... النتائج الخاصه تاع القبنادم مثلا قول الزور نبي صلى الله عليه يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه ثانيا ان لا هو الرفات النبي صلى الله عليه ليس الصيام من الأكل والشرب بمعنى ماشي الصيام غير غير خش دو دو دو, دو ما ن الصيام من لا هو الرفات فإن سبّك أحد هو جهل عليك، فقل إني صائم إني صائم. يعني ك ك كسب كان ينفع كعير كان ينفع ما هندس هيا زوم هيا زوم ده تذكرتي غنيت ذكرت ودا يا ز ودا ك كعير الموضوع دا غيره ما فيك بنادم يعني يعني غير يجتمع بنادم سب الشتم لا كل شيء المسائل يتفسد من الصيام يقصدوا ظلمين تول او رسيون انت المحرمات لا يتلفازه ولا الشارع يقصدوا ظلمين جيد او رسيون انت تسلين ما ما يخان الغناد الفيسق الفوجور الكذوب الغيبات النميمة يقصدوا ظلمين سوري سولي الكذوب الغيبات النميمة تقرقات ميرن الدم يستغل في القرآن الكريم يستغل في الده نظم نوالي نظم نطارنا وردوست غارل رحلين نظم نفسنا وردوزنا الرشوت او لكان الرشوت او ردوزنا المال الحرام او ردوزنا المال الحرام اذا خلش الجواري حقصة بظم مثل مسائل اثيرين الصائم اتنتي سكر مثلا ايدي نكرب للم لحقيقة في الدين او في تعلم امر الدين يدين كلمان مجنوب مثلا إيمن يعني ام مناقى والقاس تمطط من السجد ايو تيطس ايكر ديو الدن صافي هاتي اغتاسل اي اغتاسل يظل الصبح ان الصيام ننسي بمعنى يعني جناب الناديو فالحال ضارة الفجر هاتورت صدير يعني هاتي زري هاتي زري هاتي اغتاسل صافي كما الصيام ثم يسيواك معناه معنا ايضا بالشط العود الاراك تجيب في الخنيس غير ولا شرطان يعني تدي الشوط في الصبره هاتي زريا السيواك ثالثا المضمضه ديال الاستنشاق يعني السريمس تستنشق يعني الاستنشاق ان نغلب عصص مواجه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه بمعنى السي اليمني خوينا ليه ولا لي او او نقله تزمت اوت بالغت بزاف وراك شنو ومن سقدت يعني الزليل مضمضة يزليش ينساق كذلك يعني ايجا بنا نططن السافوس مغد سيميس القبلة مغد كذا لا حرج ولا اني بنا مننا يغني ملكي غفنس من خصوص بنا من العمر كذا يغني ملكي غفنس اما الشباب يغني ملكي غفنس يعني ايجا يدوس القبلة مغد اللمسة مغد كذا يفعل كل ما نسائل ورحلين لا خامسان يزلياسي بنا ذلك يعني أيكسيدا من مثلاً يرئيشر التحليلات مغدي يعني يحتاج أيكسيدا من الحجامة مات لا حرج في ذلك يعني الحديث إنه إلا أفتر الحاجم والمحجوم يعني الحادثة إنه يضعف إذا نزرى زر الحجامة يزرى أيكسيدا يدمن إذا نرى أيوت أيوت تسمى تسمى مثلاً نقول ليك المقويات الإبر يعني التي لا يقصد بها التغذية يعني تديه للدواء لحرج إذا رياسي بنادم يا رمتيسنت في المخلا ولكنه يرسيه أو يرسيه معن أو يرسيه ما ينعل المخلا سينسو غير يا رمتيسنت السر يمين سيسو تفينبخ واستماني إذا رياسي بنادم إيه تزولت القطران وال يعني الحشنة ات اتني ولا حارج ربما اغيوقنا من يحصل هنا من الرجاجيل الحلقة نص ده النقلة حارج اذريسي بنادم فيها ما يخرب من خفية في النص اذريسي بنادم صحت النص لا حارجا يعني اي دام نسأل كل شيء اذريسي بنادم يكسر اكسر اسهرم اذريسي بنادم يعني يخدم كل الحش مثلا ديك لا غبرت ولا كذا أي نال غبرتك من يعني يخمون من هذا من الغبار ماذا كذا لا حرج كل شيء نه من, من يعني لا حرج شو الدين دقياد الدين ليصر إنه يربي الزوجين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما دام نذكر هذا الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لن كل المسائل مدن دا ليس أنت دا ليس تجاهدنا بالذات تجاهدنا ليس بالذفخ يا فونسن سن ده والنّي يخيازين ده زين كذا إذا رأسي بنا دميت مثلاً زور أنا, أنا بدوصل المسافر المسافر النّي ربيعة زوج ومن كان مريضا أو على سفر فأعدة من الأيام الأخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر بمعنى النّي يسافر يريد تشي يريده لا حرج في ذلك خصنا نتعلم الدين الاساسي الزري اي ناسه فان خاصه الصفر ما هي لا مشقى. يلي الحمايه لكذا انبصاجه من الصحابة ينوس الكلام نريد كي يرزق كيفطر كي على هيئه حال يلي يعني صحابي او يعني صحه نس... على قد الحال يرزق يلي الحال يلي الحماطه داين حسخفه اسخسر السكرامه تاع الفطر الناس الناس اللي صافي ما تياخ للناس ودت يا زم اتهري اتهري حضيره اتسخف الناس اللي زعما ليس من البيري الصيام في السفر اتهري حنا ديو زم بنادم يسافر ان العلماء ان مثل الحاله امتين وضغط راسه زري يا بمعنى يسخف يشكر فيا فلس في لا ثاني المريض ما يخشى مثلا الانسان طبيب وصل اوصل دوال القلب ما تدرس قابلان سوائل ما تدرس يعني كل أمراض اللي يس يس كرفاس وينظم هاتي يصير إن هو طبيخة تشت هاتي وجد غيصة ديتش الشيء يضم هاتي عصارة ربي عصارة ربي عصارة ربي بمعنى بناء مخصة دي أديفتر يسكل فدية هي هي يصير إن هو طبيب هني تغني كل هاتي هي هيدي ورب الشفاء ما كاينه مشكل اي تش الأرض لارتن... لتن... دي داي... داي... داي... ار خوية... دي ار دي جي ايرار يروسن دا يعقل لي واش شحال وصليت سيرت ابن ثاني سطوريد على مرغه الجاموز مين معني مثلا هات ديت ديت دار الصفغه على فين يا اخوياس خوياس دي الصفو كيلو وربع كيلو وربع لي ندي مد الدقيق ما قد انه ورنا عليا في الحال الحاجه اللي تشتبنا بالصف غادي 8 كيلو وربع يوس بالعنايه ريسمو لنا كل شيء نا نويور 30 يون ضغطك هكا 37 كيلو ونص 37 كيلو ونص نيردن ما 37 كيلو ونص يعني الشعير ما 37 كيلو ونص ايه اي ضغط تشتبنا 37 كيلو ونص اي رمضان كل شيء اي راه يبطط راه فرقت لا حرج كذلك النّام الحائض نفاسة تمتت مني حب نفس الحائض أيامه تصبي أيامه إنّه إنّه تمتت مادّ نفاسة النّيّرين شهر معدّر 20 يوم على حسب وتمتت الدّسية النّفاسات أتوالج الغسّة تخبر النّام قرّق أتحشم كان من الم مثلاً أنا مغارم ما تكذا الدّسية يغضي قرّت الدنيا ودين تخبر على أي حال لمهيه نفسة استش أوت كنت أوت كنت هزم أشويت هزم التعسّم لنا الزواج كذلك بنام من اللي خاتن العمر مريض ختار مطنط توسارت ما تكذا هدتشتن صدر الخوس ينصائم ما ما ما صفرنا عليه حل طعم نصائمة يدعنا كيلو أربعة خويس أم أم يعني المريض أم. أم أم أم بن المخاتر بالنسبة للحامل المرض يا تان مطنط أو أنت غرس الرخصة أتفضل التراو السنة ان شاء الله الدايت الدايتارو من غير ماي صارض عن يكتب ولا شيء ولا شيء دل حليم من بعد تراو إن شاء الله دة تراو إن شاء الله بعدا بعدا يعني رمضان منشور أتفضل سائل سائل يتفضل نقولنا يكمل العيد ده رمضان إنا يظهر لنا تسعة وعشرين إنا وريظهر لنا كمل من سنتين قال الله سبحانه وتعالى ولتكموا عدة قل تكبدو الله على ما هذاكم ولا لكم تشكورون أداء رمضان الإفطار رمضان كل شيء أما الإفطار الخيّص إن غبيثنا أتينا الصيام إلى الليل الجت ما هو ما يدل هو الأذان المغرب إلى بمعنى الى غايه الليل وبدايته هو الاذان المغرب بمجرد ما المغرب خصك تفطر أحسن ما ستفطر بنادم هو الحاجه اللي حلول كان الى تفطر النبي صلى الله عليه وسلم ستيفن بمعنى قبل ديال فإن لم يكن رطبات فتمرات فإن لم يكن تمرات فحس حساوات من الماء من عناتين الدخن الجثة يعني الرطابات شربت مقد خمسة مقد سبع على ايتي حل الوتر يوريفي طمارات النخ يوريفي الرطابات يس تتقنين يوريفتي ولا تقنين ولا تجديد يس يعني حساوات من الماء شربت سخين ومان مقد خمسة سخين ومان سافر الصال المغرب ما يطيب من المقن يرافق أسلنا دعوات المستجابة لكثنك الدعوة الصائمة إنها المصاص لنا ثلاث دعوات مستجابة دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر إذن يغذر المصاص لنا لا ترد دعوتهم الصائم حين يخطر والإنوام العادل ودعوة المظلوم لكن إذن قلنا يعني إذا يخطر ديتني ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر إن شاء الله ذهب الظما امتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله اطري رب عز وجل يعني الخير خير للدنيت ولا اللي خير يعني الساعي يريد يدير يد المد ماشي معناها اي يد المد قيم غير كادعوا غير تدعوا غير تدعوا أجغ... الفطور لا يعني الساعة قبل المدن سنين جد خيال سيئة الدعاء أدى للسيئة فهذه إن المدن الله أكبر سوف ينقب اسم من دهتش إحرواس الصائم أي صف درس ماذا يجب يصف درس من دن أشوف أنه بصاص من فطار صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا والناس يخبرني الصائم فهذا بلا الضلاجر اما الداغة في صائم الصائم النخ هو الرئيس صائم لا جرمس بل دس يكاسي الخاز ينمس اما الداغة في هذا بمعنى كنا زوم غضغي صدرغ عشران من الدن ليه كاربي لا جرنا حضا واحد لا جرم الصيام داغة زوم غضغي لا جرم عشرات ضغط صدرغ اشرنا صدره ولا يتنقصني الصيام باش نكالج الرسمي كامل يخلين امنيتني للخزائن سبحانه وتعالى شوف هنا فضله خطار يعني خطر يعني انه صفر الصائم لا تتم مسائل نفس الصيام بمعنى نسخر او زم اولا الاكل والشرب متعمدا والني الثاني سو عمدا اشيتو ونيتشا عمدات يخسر الصيام النص اما ونيتو اخصت هذه من الصيام النص فانما اطعمه الله وسقه ثانيا <تصفيق> تعمد القيء بمعنى يجبر نفسه تدارر ونخ اخصت يعاود النهار يعاود السنه شويه صيامنس الصيام النص بالقيء اما ونا يعني يرران صغنا زيران بلا بلا الخدرص و انه دي سيريديمنس الغرس اللي والو ثالثا الحيض النفاس نقط من يزم ال 12 نحد زيدا هذه هت... خسره الصيام رابعا تسمين مهله مهله لا... الغذاء مثلا تسمين ان تبدا تبدا يعني الى السيروم ليكس يعني الانواع اللي تي تسمينا درت الشنطه ماقرش واش كل ماكله مغرينه تكاد تكاد تيسمي هذا في الصخره خامسا خالصا الجنا الجماع يعني اللي في الخلاف يدي الصيام اي جامع رياض طمتو نص يوصل رمضان هاتي تخسر تخسر الصيام بالنسبة يعني إنه نيرال نيرال أديرال صيام بمعنى معنى أن الداعوناء المرضى مرضى مرضى صافر مرضى على تحلقوسية الحالة ده سي سي ده سي يزرينك اتش رمضان إتش عشر أيام ودي إتش خمسة عشر القضاء منتور أي ترالا السنة رمضان الحمد لله إن التسع إخصفة ديرال ندم صيام الله متل وقت نيوفا مثلا يجي بمجرد يجي أنت لكن يخصان سن اينا من القضاء من الصيام بمعنى أير الصيام يسوي يجيب مع نخف هو الرار معناه خسة ده ده عشرين يوم لا يقدر يي يتزم الاثنين لخميس يقدر ييتزم اي ثلاثة أيام إفطار اي ثلاثة أيام على حسابه إنما يتغير صح نص أردي رار أننا ارتبسق فهم بزاف فوت من شوال راك تمن تاع من شوال اي الست ايام الحيض هي كذا اذا الزور شوال مغدا الزور ادان الحيض ادان السنه عليت حل علماء يعني بحثوا المساله من خلال احاديث فزري اتزور تطت الصيام من شوال الست ايام الجوال صغيره من ايام شوال بينما القضاء يمكن الترجي الشهور بايات ان شاء الله تعالى فعليه حل لديك الفسعه يعني غير من يخصطه للتهاول أرضي المتية جزينا عن الصيام أو دي هي قد الربي الوفاة خلال من يجرينا عن الصيام قمار جزينا عصرية من الصيام ماذا كذا هاتي زرياس يورون سدغي في السلام الرون اسمها العائلة اسمها الأقاريب اسمها الأصدقاء اغوف سرارين هنا عن السنة ست يتفرن يعني بعدما يتوفى إذري إزر دينا عن الأيام من المهم بالنسبة يعني الصيام التي يجب الى الباب خطار اللي غصف فضائل يعني تخطرين اللي في الأجرى خطار اللي ينوش الديفة بالربي عز وجل يعني الديفة بالربي عز وجل هي رمضان كل وهو ليلة القدر ليلة القدر هي يعني أفضل لوله وسقواس بمعنى خصبنا لما يقلب غفظ أفاد اي قلب غير سفر أورديك هذه بمعنى هذه هذه الله يرغاديك القران القرآن ديك ربي عز وجل يجتهد افاد اي في أف الفضائل ليله القدر ان ربي عز وجل ليله القدر خير من ألف شهر ليله القدر لا يا العشريه ليله رمضان عصريان ثاني القاروت لأن العلماء بها هنا اللويتر شخص الحديث من البي صلى الله عليه وسلم الذي سوى 21 23 25 27 29 بمعنى خمسانية الجنس ادعى عصريان ثاني القاروت ولكن ابنان يريف فوق من خلاف يسيني يسي السيفال فضل من ليلات القدر يقوم عصريان كل شدة يقوم عصريان كل شدة فهذا يتأكد يقوم ليلات القدر اي اجتهده العصر الاواخر لشكل البي صلى الله النا عائشة الحادثة، النية عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزارة وأحيى ليله وأيقظ أهله، بمعنى أن العشر أيام نريد الشهاد، اسمه قصي الله عليه وسلم، أريد التعتكف إلى مشجيد، هذا يعني يجمع الصيام، للقيام، لاعتكاف، للشهاد، يعني أن العشر أيام يعني تنقرت. رمضان كل شيء يحلى كل قيام؟ أشهدنا عن البي صلى الله من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفل لهما من به بمعنى أنه يجتهد قياما رمضان يظل تراويح تراويح يعني على الأقل 11 سنة ركعت يكون رمضان يجتهد أنه لا يستظل الجامعة شخص من انتفت بيتزرابا بيتزل في فين يا سي جلال يا فاصطركعات الدير ولا عين التهاجان و عين القا ومغي عين كانوا تغرب يضيع نقط خصنا ما يسنا اي منعش جات الفرصه يقدر التعليق درو الطغ والشحال نمد أظن رمضان اللي هذا الموت نورس من رمضان غادي دا شحال التجار شحال العائله شحال اسمون سمول شحال كذا يخسر لنا المليس العبره يعني السيد ديال يات الفرصه تا خثار فائده الا بنان اللي خصها تورس او رض يعلق يقوم الليل الصادي الصيام حتى تحضر الرزخ خسر يعني الرزخ خسر الدار المسائل د في اتجاه التوابع الان يظل يعني يعني رمضان على الاقل يمكن دخلنا 11 ركعت الدخل وضع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كل شيء يسين انه يقومون اعزل 11 ركعة عن نارد الإمام قرر يكمل الإمام الفارض يتفتى بالقيام من القيام اما يسيقوم القيام كل شيء شو سبحان الله تتظل بالإمام ساعة للمجانة يتويريك التوابن عشرة من الساعة اما يستقوم تلك كل شيء سيلاع الصبح ساعه اطير تومن 10 تاع الساعي الحسنه بي عشان امتلى او يضيع بينما لنا الفرصه دو يضيع الوقت يروح يخوال الجمع تتفات عمر الجمع تفوت الركعه التختام الجوره تم جوره يخوال الجمع لا اخسر ما يجتهد او يرفع ارض يكمل اه التراويح افرض هذه ربيه العباده رص التختام رمضان وهي زكاة الفطر زكاة الفطر يعني 4 وراءون لمن دي مقدار 4 وراءون نتيهني مقدار أربعان نو نو وراءون تمزين مقدار أربعان وراءون المخلات ديت شتبنهم أربعان وراءون ده كان جوش كيلو نص يخوين شتاد دار ليه اللي أنا كنتم توتة أربعان شجرة هي استلم من الدنيا هنا استلم الدنيا خوين ده خمسين سفوح جوش كيلو ص بمعنى 15 كيلو استلم الدنيا ما عشنا مدن كيلو وهكذا جز كيلو ونصي خويا يعني لا يدري ولا تربات ولا تمطط ولا او يدري الدعم حاضر يلون لنا يعني أسان قروه يرنطان يدلون لنا قبل نفجر للعيد هتا امتاء يامو اخصاء عوصن صفغ الزكاة الفطر نيزير انقل ما يستحقن زكاة الفطر وانا يستحقن وانا وانا يستحقن فريستني غير التنين غير ماش تتا سينو صافي ولا تقلب خبنا ملي يتظلان مغطيين تمطط مغور لا نوراوا كذا تصلح هذا في الزكاه وين خصها تتظلان تدوراو سي خصت ري خوشيه ممينين متقين ماشي الدن حتى غير من ولا يعني نس لمقدر نس الى العلماء دي الزايني قريت ولين الافضل اتفغ يعني عينا اتي اتي طعام شنو يعني باش اسلم يعني ت من طمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقىط أو صاع من كذا أو صاع من كذا يخطت فخ قبل قبل تزالت العيد ونأ استيصفهن قبل تزالت العيد هاتامو ونستيصفهن ضرت زالت العيد هاتور تامو أنت ترى ربيع الزواج الجل عرفت صل خير ترى ربيع الزواج عرفت أنا زم رمضان يعني كنا يحب ورد أنت تربع زوجا الازغس في اعمال غنزو رمضان در رمضان در رمضان اد رمضان يعتان عدن أنت تربع زوجا فقت الخير يهدو يا بريد يا يعني انتوب الى التوبه نصحه الشغله غتتبرد على الزواج اللهم تب علينا توبه ترضيك عنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم ستر عيوبنا اللهم اغفر لي باقيه الصالحه امالنا اللهم ارزقنا اخلاص في الأقوال والاعمال اللهم جعلنا هداه المعتدين غير ضال ولا مضل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الدرس الدرس إن شاء الله تعالى السم 28 إشعبان 1430 ديان الموافق يوصل 19 غش 2009 أنت تردد قبل العامال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته